وَنَا تَأتِهِم مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَ تِ رَبِّه إِللاا كَوا إِلَّا كَُوا أَنهَا مُعْرِضِ وَإذاَا قِيلَ لَهُم أَن فِقُ مَِّا رَزَقَكُمْ لُوَهُم قَالََّنَكَفَوْو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 إلا صيحة واحدة تأخذهم ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهل يرجعون ونفخ في الص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 اجداس فاذا هم من الاجداس الى رد ينسلون قالوا يا ويلنا ما بسنا من, من رقدنا قالوا من, من رقدنا هذا ما صدقا سنن كانت الا صيحه واحدا فاذا هم جميع لدينا محضرون فاذا هم محضرون ان كانت إلا صيحه واحدا فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كنتم تعملون 129. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون 120. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهونهم فاكرون وأزواجهم في ظلا 117. وللأرائك متكئون 118. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون 119. ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم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 الشيطان انه لكم عدو مبين ونحكم من هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا ولقد ضل منكم جبلا كثيرا دَغَوْا ظَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا مُلْتَقِئْتُمْ تُعَدُّونَ أَصْلَمُوا يَسْلَوْهَا الْيَوْمَ هَذِهِ, جهنم هذه, جهنم هذه, جهنم هذه, جهنم هذه جهنم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 تَكَلَّمْنَ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ 119. ولو نشاء لمسخناهم على مكانة فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون